بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّرْ كُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّبِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا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 إن لدينا ذا وعذابا أليما يوم الأرض وكانت الجبال كثيبا مهيلا یو ارسلنا مہیلا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله مقدر الليل والنهار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 ارْضُوا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنا